إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها, سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءوا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 118. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه وعليموا بذات الصدور 119. ألا اعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 110. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه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 وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ 124. إنه بكل شيء بصير 125. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور 126. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا, أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما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 117. فستعلمون من هو في ضلال مبين 118. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن